لحظات حبست الانفاس خفقَت لها القلوب وتدافعت فيها المشاعر واستعاد فيها الكل شريط الذكريات لذلك الاب الحنون الذي رحل عن هذه الدنيا وودعنا فاجعة عجزت امامها الكلمات وايام مرت شعرت بألمها وقسوتها رحمك الله يا ابي واسكنك فسيح جناته علجتنا يا ابويا بالصوت عذبي تخنقني يا العمره كفاه دموعي لا والبكا يردتي يا ابويا نبكي نشق <تصفيق> درب الموت ما بعرج وعي علجتنا لكن يا العبره جفا تدمعي لا ولدك يا رجعك يا امي ابكي لا شك درب الموت ما به رجعي ولا وديع مع يا ابويا لو سال يبقي لا تبكي وعمع طول اسبوعي الله يبيحك كل ما حال طاري يرحمك ربي في نهارني يرعي عزيز في ربعك حنون بهالي روعي الله يبي حق كل محل طاريك يرحمك ربي فينا هارين يروعي الله يبي حق كل محل طاريك يرحمك ربي فينا هارين ي يا عزيز عزيز عزيز يا عزيز لا يا ابويا مصاوت عذيني دخني يا العبره جف عذيني يا ولد ف عذيني يا ابويا علي لا شيء الا الموت ما به رجوعي دخني يا العبره جف دموعي lehgniya al-abrahujaddadmu'i lehgniya al-abrahujaddadmu'i lehgniya al-abrahujaddadmu'i ya aboi ya aboi ya سكن في الجنان قفاف بيدي اسماءها قوري من كل نوعي عسل عوض من بعد غيبات لياليك في واحد لااه نداهر له ع تعزي لا شد ضرب تخنقني يا العذراء جفت دموعي تعزي لو البكاء يرجع يا ابووي نبكي بگني ألعب <تصفيق> يا العبره جفاد دمعي بگني يا العبره جفاد دمعي يا ابوي يا ابوي يا